الوجز الأول يبدو حالا هذا هو الشريط الثامن والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير المعباد وهو مسجل على سريق من فئة تسعين دقائق يواصل التراءة في فصل الإشارة إلى ما في غزوة الفتح وفتح واللطائف فصل. وفيها جواز تدوية الكفار طرور في ديارهم إذا كانت قلب لغتهم الدعوة وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتكم دعوته فصل وفيها جواز قتل جاسوس وإن كان مسلم لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب ابن أبي بلتعه لما دعى يخبر أهل مكة بالحمر ولم يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع التحريم ولم يقل ما يحل قتله إنه مسلم بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فأجاب بأن فيه مانع من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجواب هذا التنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب احمد والفريقان يحتجون بقصه حاطب والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مسلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح السبقاء والله أعلم فصل وفيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحادث والمسلحة العامة فأن عليا والمقداد قال للرعينه لتفجن الكتابة أو لنفش فنك وإذا جاز تجريبها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريبها لمصلحة الإسلام والمسلمين أو لا فصل وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى المثاق والكفر متأولا وغضبا بالله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل ما يأثن به بل يثاب على نيته وقصده وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحدهم وهم أوضى بذلك من كفروه وبدعوه فصل وفيها أن الكبيرة العظيمة من دون الشرك قد تكفر بالحسنه الكبيرة الماحية كما وقع الجس الحاطب مكفرا بشهوده بدرا فإن استمرت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكه بفاعلها أعظم من ما عليه سيئة الجس من المسدة وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وعبطل مقتباه وهذه حكمه الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات المجمين لصحه القلب ومرضه وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين بالبدن فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويثور الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف فهذه حكمته في خلقه وقضائه وثلك حكمته في شرعه وأمره وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقول عائشة عن زيد بن أرقم إنه لما داعب العينه إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حديث عمله إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا ولهاب أثر القوي منها بما دونه وعلى هذا مدن الموازنة والإحباط. ودُلَّه فقوة الإحسان ومرض العصيان متساويان ومتحاربان. ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزيد تزايد وترا من الهلاك. وحالة احتطاط متناقص وهي خير حالات المريض. وحالة وقوف وتقارب إلى أن يقهر أحدهما الآخر. وإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المنادزة فحظ القلب أحد الخطتين إن السلامة وإن العطب وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته أو توجب سفته وعقوبته وفي الدعاء النبوي أسألك المجبات رحمتك وقال عن طلحه ومئن أوجب طلحه ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع رجل وقالوا يا رسول الله إنه قد أوجب فقال أعتقوا عنه وفي الحديث الصحيح أتدرون من موجبتان قالوا الله ورسوله أعلم قال مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مات يشرك بالله شيئا دخل النار يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات واصلها فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياط المنجي قطعا وكما أن البدن قد تارد له أسباب رديئة نازمة تهن قوته وتضعفها فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها فلا يزداد بها إلا مرض وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقه تذب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها فلا تكاوف بره الأسباب الفاسدة من تخيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها فهكذا مواد صحه القلب وفساده فتأمل قوة إيماء حاطب التي حملته على شهود بدر وبدله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وايثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين مهراني العدو وفي بلدهم ولم يثم ذلك أينان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم فلما جاء مرض الجس برجت إليه هذه القوة وكان البحران صالحا فاندفع المرض وقام المريض كان لم يكن به قلبة ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعدت على مرض جسه وقهرته قال لمن أراد فصله لا يحتاج هذا العرض إلى افصاد وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وعكس هذا من خلصرة التليمين واضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في, في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم لا إن أدركتهم لا قتل عاد وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم وقال شر قتلى تحت أدين السماء فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالة فاسدة وتأمل في حال إبنوس لما كانت الموادق المهلكة كاملة في نفسه لم ينتفع معها بما من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله فالمعول على السرائر والمقاصد والميات والهمم فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا وبالله التوفيق ومن له لب معطي يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعافي والمعاد وتفاوت المرااتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة مما هو قائم على كل نفس بما كسبت فصل وفي هذه القصة جواز مباغة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وألا يعلمهم بنسيره إليهم وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء فصل وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسول العدو إذا جاءوا إلى الامام كما يفعل ملوك الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بايقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة وأمر العباس أن يحدث ابا سفيان عند خطر الجبل وهو ما تبايق منه حتى عرضت عليه, عساكر، عرضت عليه عساكر الإسلام وإصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح منهم إلا الحدق ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى فصل وفيها جواز دخول مكة للقتال مباح بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد الحج أو العمره إلا بإحرام واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكذرة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام وهذا نذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه والثاني أنه كالحشاش والحطاب يدخلها بغير إحرام وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد والثالث أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام وإن كان خارج المواقيت لن يدخل إلا بإحرام وهذا نذهب أبي حنيفة وهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجنعت عليه الأمة فصل وفيها البيان الصريح بأن مكه فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه وسياق القصه أوضح شاهد لمن تأنله بقول الجمهور ولما استهدن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت سلحة حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه وقال هذا مذهبه قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانيين كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح نعم. قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رداعها ودورها وكانوا احق بها من أهلها وجاز اخراجهم منها فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم بل لن يرد على المهاجرين دورهم التي اخرجوا منها وهي بايدي الذين اخرجوهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها وهذا مناس لاحكام فتوح العنوه وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن قال أرباب العنوة لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المخيب بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائده ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه ولما قتل نقيس ابن سبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهما فإن عقد السلح لو كان قد وقع للسفن فيه هؤلاء قطعا ولمقنا هذا وهذا ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم وقد قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في السلح فإن الإذن في السلح آم وايضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل إن الله قد أحلها له ساعة من النهار فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولن تخرج بالصلح عن الحرمة قد اخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما وانها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى وايضا فإنها لو فتحت صلحا لن يعبئ جيشه خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم سلاح. وقال لأبي هريرة اهتثني بالأنصار فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احفظوهم حصدا حتى توافوني على الصفا حتى قال ابو سفيان يا رسول الله ربيحت خضراء قريش لا تريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن وهذا محال أن يكون مع السلح فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقد بدون هذا وايضا فكيف يكون سلحا وإنما فتحت بوجهات الخيل والركاب ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم سلح الحليبية فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا فإن القسواء لما بركت به قالوا خلأت القسواء قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولا تنحبسها حابس الفوري ثم قال والله لا يسألوني خطة نعظمون فيها حرمة من فرما في الله إلا أعطيت موها وكذا بك عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملئ من المسلمين والمسلكين والمسلمين, والمسلمين, والمسلمين يومئذ 1400 فدرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا من من تنع البي من قوله إن الله حبس عن مكث الفيل وسلق عليها رسوله والمؤمنين كيف يفكر منه أن قهر رسوله, رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنه فحدثه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عملة بعد القهر وسلطان العنوه وإبناء الكفر واهله وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من ان يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم وينمعهم سلطان العنوه وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله وأعز به دينه وجعله آية للعالمين قالوا أن قولكم إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخريصها وذهور الصحابة والائمة بعدهم على خلاف ذلك وان الأرض ليست داخلة في الغنائم التي يجب قسمتها وهذه كانت سيره الخلفاء الراشدين فإن بلال وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي اكتتحوها عنوة وهي الشام وما حولها وقالوا له خذ فمسها واقسمها فقال عمر هذا غير المال ولكن احبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم اقسمها بيننا فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين تطرخ ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة ولا يصف أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نزعوه في ذلك وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم وكان الذي رعاه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق إذ لو لتوارثها ورثت أولئك وأقاربهم فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير والمقاتلة لا شيء بأيديهم فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره وهذا هو الذي خاف عمر رضي الله عنه منه توفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقتا على المقاتلة تجري عليهم فيئة حتى يغزو منها آخر المسلمين وظهرت بركة رئيه على الإسلام وأهله ووافقه جمهور العلمة واختلفوا في كيفية ابقائها بلا قسمة فظاهر مذهب الامام أحمد وأكثر نثوسه على أن الامام مخير فيها تخير مصلحة لا تخير شهوة فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريبه والنظير وترك قسم مكه وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين وعن أحمد رواية ثانية أنها تسير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشأ الإمام وقفها وهي مذهب مالك وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقوقهم منها وهي مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم الخراج وليس هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه بمخالف للقرآن فإن الارض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخمسها وقسمتها ولهذا قال عمر إنها غير المال ويدل عليه أن اباحه الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة بل هو من خصائصها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ووحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيذ الكفار لمن قبلنا من أكباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة كما أحلها لقوم نيسى فلهذا قال موسى لقومه يا قوم ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتبد على أدباركم فتنقلب خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم ثم نزلت النار من السماء فأكلتها وسكن الأرض والديار ولم تحرم عليهم فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. فصل وأما مكة فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتها. ولو وجبت قسمه ما عداها من القرى وهي أنها لا تملك فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكه فيه والباد فهي وقف من الله على العالمين وهم فيها سواء ومن مناخ من سبق قال تعالى إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكه فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد وظلم وذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله فقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فهذا المراد به الحرم كله وقوله سبحانه سبحان الذي اسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصار وفي الصحيح أنه اسري به من بيت أم هانئ وقال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وليس المراد به خضور نفس موضع الصلاة اتفاقا وانما هو خضور الحرم والقرب منه وسياق آية الحج يدل على ذلك فإنه قال ومن يرد فيه بإلحاد بذن نزقه من عذاب أليم وهذا لا يختص لمقام الصلاة قطعا بل المراد به الحرم كله فالذي جعله للناس سواء العاكم فيه والباد هو الذي توعد من صد عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه فالحرم ومشاعره كالصفا والمروه والمسعى ومنى وعرفه ومزدلفه لو اختص بها أحد دون أحد بل هي مشتركة بين الناس إذ هي محل لفكهم ومتعبدهم فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له بيت دوننا يظله من الحر وقال منا مناخ من سبق ولهذا ذهب جمهور الائمه من الصلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا اجاره قلتها هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة ومالك في أهل المدينة وعبي حنيفة في أهل العراق وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقنة بن يضله قال كانت رباع مكة ادعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروى أيضا عن عبد الله بن عمر من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة فحرام بيع ربائها وأكل ثمنها وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليثم عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه النار وقال أحمد حدثنا هشين حدثنا الحجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال نها عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها وذكر عن عطاء قال نهى عن إجارة بيوت مكة وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة وقال إنه حرام وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا لينزل البادي حيث شاء وحكي عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نهى أن تولق أبواب دور مكة فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم قال المجوزون للبيع والاجاره الدليل على جواز ذلك كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصحابة وخلفائه الراشدين قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من بياركم فاضاف الدور إليهم وهذه إضافة كنليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أين تنزل غدا بدارك لمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من الرباع ولم يقل إنه لا دار لي بل أقرهم على الإضافة وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن تذكر كدار أمي هاني ودار خليجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب فإنه كان كافرا ولم يرث علي رضي الله عنه لاختلاف الدين بينهما فاستولى عقيل على الدور ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها قبل المبعث وبعده من مات ورث ورثته داره إلى الآن وقد باع صفوان بن اميه دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باربعه الاف درهم فاتخذها سجنا وإذا جاز البيع والميراث فالاجاره أجوز وأجوز فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى وحججهم في القوه والظهور لا تدفع وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا ويجب العمل بموجبها كلها والواجب اتباع الحق أين كان فالصواب القول بموجب أد أدلة من الجانبين وأن الدورة لك وتوهد وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصه فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن يسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكن بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعاوض عليها كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعاد وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض ذكره أصحاب أبي حنيفة فإن قيل فقد منعتم الاجاره وجوزتم البيع فهل هذا نظير في الشريعة والمعهود في الشريعة أن الاجاره أوسع من البيع فقد يمتنع البيع وتجوز الاجاره كالوقف والحر فأما العكس فلا عهد لنا به قيل كل واحد من البيع والاجاره عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه وموردهما مختلف واحكامهما مختلفة وإنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من أيره وهو البناء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي مشتركة وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضه فلهذا أجزم البيع دون الإجارة فإن بيتم إلا النظير هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه ويصير مكاتبا عند مشتريه ولا يجوز له إجارته فيها إبطال منافعه وإكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله أعلم على أنه لا يمنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة إن احتج سكن وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع. فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبه ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثا فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية كما كانت عند البائع وحق المقاتلة إنما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع وقد اتفقت الأمة على أنها تورث فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبتلة لميراثها وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا في المكاح فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة جاز البيع فيها قياسا وعملا وفقها والله أعلم فصل فإذا كانت مكة قد فتحت عنوه فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا قيل في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة أحدهما المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها وانفتحت عنوه عنوة فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج لاسيما والخراج هو جزية الأرض وهو على الأرض كجزية على الرؤوس وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن تضرب عليه جزية ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقله أهل الأرض والثاني وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخراج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوه وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم فلا التفات إليه والله أعلم وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع نكة على كونها فتحت عنوة وهذا بناء غير صحيح فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم وفيها تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قتله حد لا بد من استيفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن نقيس بن سبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه مع أن نساء للحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين وأهدر دماؤن الولد لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كعب بن الأشرف اليهودي وقال من كعب فإنه قد آذى الله ورسوله وكان يسبه وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر عمر رضي الله عنه براهد فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لن نعطهم على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ولريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم اذيه ونكاية لنا من المحاربة بالود ومنع دينار جزية في السنة فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب وأي نسبة لمفسية منعه دينارا في السنة إلى مفسده منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب فأولى من تقب به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقد عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه وتعالى فهذا محب القياس ومختب النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلا فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولم يقتل ذا الخويسرة التميمي وقد قال له عدل فإنك لم تعدل ولم يقتل يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن غي وتستخلي به ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير لتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك وغير هؤلاء من كان يبلغه عنهم أذن له وتنقص قيل الحق كان له فله أن يستوفيه وله أن يستطه وليس لمن بعده أن يستط حقه فما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يستط وليس لأحد أن يستط حقه تعالى بعد وجوبه كيف وقد كان في ترك قتل من كرتون وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف فإنه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه وكذلك قتل بن خطل ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى فقتل للمصلحة الراجحة وكث للمصلحة الراجحة فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يستطوا حقه فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم فتح من أنواع العلم فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة فهذا اخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها وإن تنازع في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه ومنها قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما هذا التحريم لسفك الدم المختص بها وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها وهو مباح في غيرها إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع أحدها وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل فممتنع أهل مكة من بايعة يزيد وبايعة بن الزبير فلم يكن قتالهم ونصب المنجميق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع وإنما خلف في ذلك عمر بن سعيد الفاسق وشيعته وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقال إن الحرم لا يعيد عاصيا فيقال له هو لا يعيد عاصيا من عذاب الله ولا لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه وقام الإسلام على ذلك فإنما لم يعذ مقيس بن سبابة وابن خطل ومن سمي معهما لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بالحلا فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه وما خلق الله السماوات والأرض وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه، أصحابه فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم، يجب القتل، ثم لجع إليه، لم يجوز إقامته عليه فيه، وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، لو وجدت فيه قاتل الخطاب، ما حتى يخرج منه وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته وعن ابن عباس أنه قال لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم بل لا يخفض عن تابعين ولا صحابي الخلافة وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل وهو اختيار ابن المندر واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الفضود والقصاص في كل مكان وزمان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بذن ولا بخربه وبانه لو كانت الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه وبأنه لو أتى فيه بما يوجد حدا أو قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه الكونه كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجه أبيح قتله فيه كالحية والحدأة والكلب العقور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتل في الحل والحرم فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة وهي فسقهم ولن يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهم وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل قال الأولون ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة سيما قوله تعالى ومن دخله كان آمنا وهذا إن خبر بمعنى الأمر لاستحاله الخلف في خبره تعالى وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهليه والإسلام كما قال تعالى لم يروا أن جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وقوله تعالى وقالوا إن التبع الهدى مع نتخطف تختف من أرضنا أو لم نمتكل لهم حرم آمن إليه ثمرات كل شيء وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم ومن دخله كان امنا من النار وقول بعضهم كان امنا من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك فكم من دخله وهو في قعر الجحيم وأما العمومات الدالة على استفاء الخدود والقصاص في كل زمان ومكان فيقال أولا لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه كما لا تعرض فيه لشروطه وعدم موانعه فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصل إن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود فهكذا النصوص العامة في استفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالادله الداله على المنع لئلا يرطل موجبها ووجب حمل اللفظ العام على ما عداه كسائر نظائره وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والنريض الذي يرجى برؤه والحال المحرمه للاستفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر فمن المانع من تخصيصها بهذه الأدله وان قلتم ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها كنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء وأما قتل ابن خطل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الالحاق ونص على أن ذلك من خصائصه وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أحل تلي ساعة من النهار صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عاد تلك الساعة وأما قوله الحرم لا يعيد عاصية فهو من كلام الفاسق عمر بن سعيد الأشتق يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد فمن منع الاستفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها ومن فرق قال سفك الدم انما ينصرف الى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه لان حرمه النفس اعظم والانتهاك بالقتل أشد قالوا ولأن الحد بالجلد او القطع يجري مجرى التأديب فلم يمنع منه كتاديب السيد عبده وظاهر هذا المنهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك قال ابو بكر هذه المساله وجدتها لحنبل عن عمه ان الحدود كلها تقام في الحرم الا القتل قال والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه قالوا حينئذ فنجيبكم بالجواب المركب وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإيزام وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين